السماء الدنيا بذينة للكواكب وحظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَسْبَاهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ فَاسْتَبِتَّهُمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجِبٌ فَوَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ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 أَشْرُرَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إنهم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 وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم سواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر 116. يطاف عليهم بكأس من معين 117. بيضاء لذة للشاربين 118. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 119. قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول أئنك لمن أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدْتَ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 112. أذلك خير أَمْ أم شجرة الزقوم 113. إنا جعلناها فتنة للظالمين 114. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 115. فإنهم لآكلون منها فمارئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءه 112. فهم على آثارهم يهرعون 113. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين 114. ولقد أغسلنا فيهم منذرين 115. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئس كم آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة فَقَالَ إِّ سَقين فَتَوََّ عَهُ مُذِبِرين صَرغَ إلَ آالِهاتِهِ فَقَالَ أَلَ تَأفُلون مَا لَكُمْ لا تَطِقُون صَرغَ لَْهِمْ ضَرّ بِاليمِين فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّون قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَلْ نُعْبِدُ لَهُ بُنْيَانَهُ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما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 ما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء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 وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُما فَكَانُو هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُما الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي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 وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشفون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أن 119. فلولا أنه كان من المسبحين 110. للبس في بطنه إلى يوم يبعثون 111. فنبذناه بالعراء وهو سقيم 112. وأنبتنا عليه شجرة من 111. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 112. فآمنوا فمتعناهم إلى حين 113. فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أَمْ خلَقون المَلائكَ تَائنثَ وَهُم شهزون َّهُُم مِن إِسْكهِم لا يَقولون أَ إَّجُم مِن إِفكهِم لا يَقولونَ وَلَ ظَ اللَّ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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ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 وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعبادنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون